نبقى فيها التفسير صلى الله عليه وسلم اعتمام هذه القطب إلا ما أول أن ترى أن الله يسبحه إلا ما أفسمعه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح نوما في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيح الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير لن تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الولق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من بعد فينصيب به من يشاء يصيب به من يشاء ويصيبه عن من يشاء يكان سنى فرق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم, ومنهم من يمشي على أربع يطلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أزاكم أخيرا كما قلنا بأن الله بيّننا بأنه ما من شئية الكلام إلهي السبيح والحمد الله جل وعلا وأن الكلام كله يشهد على توحيد الله فيتشارك فيأصى إله أم كيف يتحده جاهك ولو في كل شيء آية تدل على أنه الواحد سبحانه وجل في علاه قال على المترى أخبرنيها محمد وهذا إقرار هذا التعليم بالإقرار ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ويعني والطير أيضا تسبح وفي سفوفها وأنها بين السماوات والأرض هذا تسبح لله جل في علاه وعلمه الله كيف تعبده ولم ترى أن الله يسبح لهم في السماوات والأرض والطير صافات كله قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله قال الله تعالى وإن من شئين إلا يسبحه بحمده ولكن لا تفخرون تسبيحهم وضعنا نمثل البرس الماضي على أنه ما من شئين إلا يسبحه بحمد الله كما أن المنبي إذا لبأ لبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبا احد الا ولبا معه الشجر والحج وايضا كان ابن عمر بن مسعود يقول كنا نجمع تسبيح الطعام كان ابن مسعود يقول كنا نجمع تسبيح, تسبيح الطعام بين ايدينا وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلى حجره كان يسلم عليه بمكه كلما مررت كلما مررت عليه ولذلك قال الله تعالى يَجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَيْرُ علمتها أن الله يسبح له من السماوات الأرض والطير وصافات إن كلهم قد علم أصلاة هو تسبيحها والله علينا بما يفعله سبحانه وجل في علامه وقد فيها البشارة لمن سبح وتعبد الله للفعلات لأن الله يعلم ما هو عليه وما هو فيه من انشغال البطاعة الله للفعلات ومن عبادة الله فكال البشارة فإن الله يعلم ذلك وسيثيبك على ذلك ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله النصير فهو مالك الكون جل وعلا وهو القادر على كل أحد في وهو الذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي بيده خزائن السماوات والأرض إذن قال الله, الله ملك السماوات والأرض وهذه أيضا مدعاء إلى أن يفتخر العبد ربه دلف علاء بعزي بعجزه ونفسه وليعلم بملكوت الله دلف علاء وقوة الله وعظيم ربوية الله دلف علاء وإن من شئين إلا عندنا خزائنه ومن نزل إلا بقدر معلوم وليعلم عبدنا ولا يجأ إلا إلى ربه دلف علاء لا يفتخر إلا له ولا يدعو إلا إياه. ولله منكم السماوات الأرض وإلى الله المصير وفي نهاية الأرض أنتم راجعون إلى ربكم جل في علاء وإلى الله المصير ترجعون عليه وتحسنون على عمركم وإن الله تلف علاء قد أحصى لكم ما فعلتم وأحصى لكم ما أنتم عليه وإن الله تلف علاء على كل شيء قدر سبحانه جل في علاء قال الله تعالى ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركان فترى الوادق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب مما يشاء ويصرف عما يشاء يكاد سنة برقية ذو الأسر ألم ترى أن الله يزجي سحابا أن يسوق ثم يؤلف بينه أن يضم بعضه بعضا فأجعل القطع أن كلها تفتح انتن تشتمل وتكون قطعه واحدة واستحاب لفظ لفظ ونظر واحد واحد ومعناه الجمع فلهذا قال يؤلف بينه ثم جعل الهور كاما يعني انه يؤلف بينه وجعلها متراكمه يجعل بعض الصفات فوق بعض والكامه ان يجعل الصفات فالسحاب بعضه فوق بعض, فوق بعض. اترى الغادق الطارق من خلاله وهذا من عظيم رؤيه الله تعالى قال بان الله تعالى يأمر الريح نعم وتستجمع الماء أو او السحاب والسحاب فذرا فني محمد ان الله يسجي سحابا فيسوقه ويؤلف بينه وبين بينه وبعضه لبعض وضم بعض بعض كفتعة موحدة بعضه وبعض فاجعل قدام متفرقه كقطعه الواحده والسحاب نظ يعني والسحابه بعضه فوق بعض وانزل علينا وسنجعله مكاما يجعل بعضه فوق بعض في, في طر الوضقه المطر وهذا من اعظم الخاص النعم يفعل والمطر شديد وهين قال أن ترى أن الله يزيد ثم يألف بينه ثم يجعله ركامة فأترى الوضع يخرج من خلاله من خلاله طرأها من خلاله ابن سعود ابن عباس أول علي ومجاهد الضحاق قالوا من خلاله نعم جمع خلال الخلال جمع خلال مثل جبال ينزل المطر وهذا من اعظم ايات الله هذه ايه من ايات الله نزول المطر من السماء ا من اعظم ايات الله تبارك ان اتل نزل من تبارك وينزل من السماء من السماء ماء وينزل من السماء الجبال من جبال من جبال فيها من بضع في سليم وينزل من السماء وقلنا التنزيل من السماء يعني ما يعلو اللي ما يعلو في ان هو قصر ذلك السحاب ومن واد ابتداء وينزل من السماء ابتداء ينزل من السماء وينزل من السماء, وينزل من السماء من جبال ويُنزل من السماء من, من جبال من هنا طبيعيه من هنا من هنا بعض هذه الجبال تنزل مطرا وينزل من السماء نعم من جبال فيها من برد هنا من ما جند ان الله يرسل سحابا الماء بينه ثم ثم بينه ثم, ثم جعله كاما فطر الرطب اخرج من ثلجه من خلاله اي من قلبه ينزل المطر وهذه من علامات كما قلنا من عظيم مظاهر ربوبيه الله جل جلاله فينزل الغيس بعدما نشر رحمته نشر رحمته نعم نشر رحمته بعدما وايضا يقال النبي صلى الله عليه وسلم يعنى يعجب ربكم من خلوط عباده وخور بغير يصابون بعدم المطر وعدم القطر ويشتد الامر عليهم حتى انهم بلغوا الى الخلوط والله جعلان يفرج عنهم باثار رحمته وبنزول المطر فهم من, علامات من, من اعظم علامات ربوية الله نزول المطر وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء وايضا فيها دلال واضح جدا على قدره الذي لا دافعه وباب القدر في هذا الباب اعظم ما تكون قال الله تبارك وتعالى وينزل من السماء ما فيه ثمن من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء فيسر بما يشاء ويسر بما يشاء ولدي أيضا أعذر الله وبيت الله ذلك الله لأن الله حيث أراد مشى الرجل فسمع صوت من السماء وقال بلس حديقة فلان حتى الرجل قال في يصل إلى هذه الحديقة وانظر فإذا المطل انظر على الحديقة فقال له بالله عليك ذلني ماذا كنت تفعل؟ فإنني سماء صوتا من السماء يقول افق حديقة فلاك فقال فقال ما, ما دمت قلت ذلك فإني والله يعني أذرع هذه الحديقة فأجعل ثلثا يعني فيها وثلثا للأخراء وثلثا لي والأهربية لم ترى أن الله يسجي شحابا ثم الألف روين وصم يجعله له كامة فتر الوضع يخرج من خلاله وينزل من السباء من جباله فيها من برد فيصمي ما يشاء ويصرف عن ما يشاء يكاد سنة بطيه يذهب بالأبصر إذا الله جلس على بعبادة دونكن مرعا من القطر وهذا إذا, إذا... إذا فشل ربا واخدنا ولم ينكر أحد ما في شور هذه المعاصي الكبائر يمنعنا القطر وقد نقول يصابونا بالسنة. بالسنة... بالسنة... بالسنة السنة هو أن يمطروا ولا تمثل الارض أن ولا تمثل الارض أن الله يزهي تحافظوا ما ألغوا بينه ثم أجعلوا ركامة فتع الوضح يخرج من خلابه وينزل من السماء من جبال فيها من قرب فيصير به ما يشاء ويصرفه عما يشاء قال يكاد سنة بطيه يذهب بالأبصر يكاد سنة بطيه عن رمعان يكون رمعان لو ضوء كأنه يأخذ بالألباب يكاد سنة برطيه يذهب بالأرصال أن يذهب بالأعين من شدته قال يقالب والنهار وهذه هال من عظيم ربوية الليلة التي تعالى وإنها ترجمها لقولي أنا الدخل لأن الله ذلك تعالى والذي يقالب الليلة والنهار كما قال الصحيح قال لا تسب الدهر فاني انا الدهر اقلب الليله في الحال الاولى لانه قال لا تسب الدهر انا الدهر ثم في الصحراء بيقول قال اقلب الليله والنهار, الليلة والنهار يعني يذهب هذا الوقت بهذا يطول الليل طرا ويطول النهار طرا كان في اصول الالعام ولله الحكم مشئون في قال إن في ذلك العيد روتان لأولي في هذا لجلائل لجوء العقول إن في هذا لجلائل لجوء العقول وقلنا دائما ان وجدت المقدمات والمثائف وجدت الأمثلة تدرب يعلم أن الله رعلا يطلعك يطلع على عظيم رجوبيته حتى تشتدي إيمانا وتستوصق إيمانا ثم تنشر ذلك بين الناس قال اترى ان الله يزجي اتحابا ثم قال له كوينا ثم يتعلم البركامة فأترى من خلاجه ويندل من السماء من جبال فيها من برد فيصرفه عما يشاء يكاب الثانة برقيه يأذهابوا بالأبصر وهنا عدم تدخل من الإنسان أنه لا يجب من ذلك شيء, من شيء بل الله يصيره بما يشاء وصرفه عما عم يشاء والله عليم حكيم قال والله كل بقل ده أبتي من الماء فمنهما يمشي على أربع ومنهما يمشي والله خhedه قل داه أبتي من الماء فمنهما يمشي على الاطبطنهPass Judas مساء الرجلين марهورانه منهما يمشي عليه أعلى أربع يخلي دهءؤ اللهما يشείst ان الله عليك جايين قلدي أن تبقى أصناف أولوانّ وأنواع الخلق وأن خلق منهم من؟ يسبح في المياه من من يمشي على بطنه كالحيات الغذرية والله وخاربه كل دافة الدافة وكل ما يذوب على, على الأرض أي سلاماً في عجموات والله فرق الله دار البتن مما فمنهم يمشي على بطنه وهذه من عظيم ربوية الله أيضاً هذه الصورة لأسرها تبين أن عظيم ربوية الله في خطه سبحانه جميعاً جل في علاه وأذا يجعلك ترجع إلى ما قرأ النبي صلى او قال الله الكتاب معشرهم على وجوههم فقالوا كيف يحش على وجهه وجه؟ قال من أمشاه على رجله في الدنيا يمشيه على وجهه الأخ ذاك من ما من اللي على رجلين ومن اللي يمشي على جزعيني وهن ومن اللي على اربع باث حيوانات طهور يرحمك اللهم اشاء ان الله عليكم بشيء قدس ان الله على كل شيء قدير إن الله ويقول لي والله خلق كل دابه من ما ان الماء اق كل كل حته الماء اق كل حيته اق كل دابه الماء وثاني انا ان نطفره بجمع جميع الحيوانات المجاثدوني مما صار منهم تقريبا بما يخصه لا تذكرون الله دعاء نمشي على بطني ولا تذكروا اصناف بالاسنان ما نمشي على بطني ولا تذكروا نمشي على رجليني ثلاثه مي وذكروا نمشي على اربعه ولا نمشي على اكثر من اربعه ولا نذكره الله جل جلاله لا نرى لا بالعين ولا نمشي على الاربعه امشي ايضا على بطني. وهذا أيضا الله رضي أن يبني لهم هذه عظيم رغويتي جل في علاء وهذه الآيات العظيمة أن أنهم لا كدوا من الإيمان ولا بالرحمن وعرضوا من الإيمان من البعث والنشور ورجوح لله جل في علاء يعني هذه كلها آيات تأتي تطرق السماء ننظرون الاستحاب ننظرون كيف أن نضع عليهم الاستحاب ويجعلهم كما يجعلهم متراكبا بعض الفضاع ثم ذلك من خلال البرد ويند المطر ورئيس الناس جميعا هذه من أعظم آيات وهذا أيضا على البعض ونشوف يا دانا الله على قال على الارض انها تراها يعني هامده فائده انزل عليها ماء تهتزت ورض صار والله خلق لدابه من ماء فمن يمشي اعبره ومن يمشي على رجلي ومن يمشي على اربعه ياخذوا الله ما شاء ان الله على كل وكل هو الحس في اصطناوات الهمام الى الهمام البعث ونشور والذات الهمام برحمة الله سبحانه وتعالى فعلاء وطرك واتباع الهوى من أجل النجاة قال الله تعالى ألم ترى أن الله جزي سحابا أفوالي أنه في هذا الباب عظيم ربوية الهدى فعلاء الحال حال إسقاط السحاب الماء صحة القياس الماء أقضي الحياة عظيم ربوية في الله في تقريب الله أيضا تنوع الخلق في ذات الاراده والعلم لله جل ثنا تنوع الخلق في ذات الاراده والعلم لله جل هنا تدوز طيب هنا كتاب الوعص